التفسير الرحمن الرحمن ذو الرحمة الواسعة علم القرآن علم الناس القرآن بتسهيل حفظه وتيسير فهم معانيه خلق الإنسان خلق الإنسان سويا وأحسن تصويره علمه البيان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 منقادين مستسلمين له والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها فوق الأرض سقفا لها واثبت العدل في الارض وامر به عباده الا تطغوا في الميزان اثبت العدل لئلا تجوروا ايها الناس وتخونوا في الوزن والكيل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 فيها فاكهة والنخل ذات الأتمام فيها الأشجار التي تثمر الفواكه وفيها النخل ذات الأوعية التي يكون منها التمر والحبذ العصف والريحان وفيها الحبذ التبن كالبر والشعير وفيها النباتات التي تستطيبون رائحتها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 رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ ورب الْمَغْرِبَيْنِ رب مشرقي الشَّمْسِ وَمَغْرِبَيْهَا شِتَاءً وصيفا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبَأَيِّ نِعَمِ الله الْكَثِيرَةِ عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإنس تُكَذِّبَانِ مرج البحرين يلتقيان خلط الله البحرين المالح والعذب يلتقيان فيما تره العين بينهما برزخ لا يبغيان بينهما حاجز يمنع كل منهما أن يطغى على الآخر حتى يبقى العذب عذبا والمالح مالحا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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان كل من عليها فان كل من على وجه الأرض من الخلائق هالك لا محالة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 من إحياء وإماتة ورزق وغير ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيره عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لحسابكم أيها الإنس والجن فنجازي كلا بما يستحقه من ثواب أو عقاب فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان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 إن استطعتم أن تجدوا لكم مخرجا من ناحية من نواحي السماوات والأرض ففعلوا ولن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بقوة وبينة وأن لكم ذلك فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم أيها الإنس والجن لهب من النار خال من الدخان ودخان لا لهب فيه فلا تستطيعان الامتناع من ذلك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 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَلَامَتِهِمْ وَهِيَ سَوَادُ الْوُجُوهِ وَزُرْقَةُ الْعُيُونِ فَتُضَمُّ نَوَاصِيُهُمْ إِلَى أَقْدَامِهِمْ فَيُرْمَوْنَ فِي جَهَنَّمَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يطوفون بينها وبين حميم آن يترددون بينها وبين ماء حار شديد الْحَرَارَةِ فَبِأَيِّ آلاء ربكما تُكَذِّبَانِ فبيين عن الله الكثيرة عَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإنس تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان وللذي خاف القيام بين يدي ربه في الآخرة فآمن وعمل صالحا جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان ذواتا أفنان وهاتان الجنتان ذواتا أغصان عظيمة نظرة مثمرة فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان فيهما عينان تجريان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 فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيهن نساء قصرن نظرهن على أزواجهن لم يفتض بكارتهن قبل أزواجهن إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان جمالا وصفاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما جزاء من أحسن بطاعة ربه إلا أن يحسن الله جزاءه فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان ومن دونهما جنتان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والإنس تكذبان فيهما عينان الضاختان في هاتين الجنتين عينان شديدة الفوران بالماء لا ينقطع فوران مائهما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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان لم يقترب منهن قبل أزواجهن إنس ولا جن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي نعم الله الكثيرة عليكم يا معشر الجن والانس تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان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 تعاظم وكثر خير اسم ربك ذي والإحسان والتفضل على عباده